ما زلنا مواصل الحديث حول القرآن كمصدر من مصادر الدعوة إلى الله وهي تقريبا تالت محضرة في القرآن وصلنا عند قول القرآن حفل الله المتين كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه بيد الله وطرفه آخر بيد الناس فأي جزء أخذنا منه بجد وكوة يا يحيي أخذ الهتابة بكوة سرى سره إلى القلوب فارتجفت به وحيا عن أبي شريح الفرزاهي قال خرج علينا رسول الله وقال أبشروا أبشروا ألا ستشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا نعم وقال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا بيه أي بالقرآن فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يرفع بمن تلاحق تلاواته وعمل به وحكمه في الحياة ويخفض به من جعله وراءه ظهريا ولم يعمل به ولن يحكمه في الحياة إنما حكم القوانين تهواه وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترينوا جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وحياة القلب هي كل شيء عارف, عارف مين اللي طلع الناس من السجون يضربوا الصور طلعوا الحرمية من السجون وبدأوا مسككين وبعضهم وبدأوا مزدسات عارف مين اللي طلعهم؟ مين اللي طلعهم مين؟ العدل مين؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة اللي تبقوا بسهر حسني والطنطاوي طنطاوي تعدية وصفوة الشير والعدل دي مش وراء والعدل اللي راح بس هيجبه هيجبه اللي هو العام. النائب العام بس نطلع النائب العام راجع وقتلع لذلك انا نعم وجهت له لداء في ضميات والله يسمعه وجهت له لداء في ضميات قلت له ممكن يكون حسن اللي جالك. لكن اتقل له يا جنّ يا مرد يقول سن ربك واخرتك والشعب يا منار ان انقاصرت عصابة البسوص الي نعم الله جمعت حجمه نعم جمعت انك مسلم بارد وقلونه من عرض كوي يروح فيه حسنا مبارك يروح فينه وولادهم العمارات في, في مصر أراضيهم في مصر متجرهم في مصر مصر على الصراميك ده بتاع علاء يقول أحسن صراميك في مصر بتاع علاء بيسطر الدول كلها في مصر مدينة ناصر في حوالي ناصر قدام أورا معدوى السيد في مصر يروح فيه يروح فيه يروح لفرنسا في يقعد في أسر الفرنسا محي يعمل إيه؟ يعمل الأنجل ويبدأوا بقى ويقولوا ما قولي قفص منجل من مصر وقالت قفص إيه من مصر وبعاكدوا بمصر هي أولا حسنة ولدوا هم سيبين مصر والله لو تكتحوه أمروا بهم سيبين مصر أمروا لقدوه وردعوا وردعوا المظالم وليتبقى لكم حاجة حلال لأتيبكم أتيبكم في رغج وردعوا المصر كلها أنهم قصور في مصر قصور غير أصل الحروب أو الأصل الجمهور. ده الحصول في مدينه نصر هو عمر بوسيب مصر ممكن يقول ده في شرم الشيخ ولا شرم الشيخ, يروح شرم الشيخ في مصر. يروح ولا, في ولا في مدينه ايه قصوره في مدينه نصر اجوا عليه اراسه يقول يروح فرنسا عمره بيروح فرنسا ولا يطيق يروح فرنسا ولا في ايه يفضلوا قاعدين في بس يوتوب يوتوب في حاجات اسرار ما بعضهم, يعني بعضهم ممكن لو تاب ربنا يتوب عليهم كلهم لو تاب ربنا يتوب عليهم كلهم ربنا ما بيقفلش ما بيتوبة في وجه أحد حتى, حتى الغرغرق ما لم يغارق حتى تطوع الشمس من غريبهم أقول لك اللي يبرد القلوب عليهم وتفطل حريقة في الكائنات كلها مثل الإنسان بس الكائنات كلها عليهم والشعب ممكن يقول عاف اللهم اني توب ومن شروط التوبه ترضى المصاع حينئذ الناس اللي معاف اللهم مثلا وربنا يهدينا ويعني اليوم نطلب عنه عليهم وربنا يبرد القلوب عليهم, عليهم. بجد كده والله العظيم لو لو الشرق والغرب تقبلوا للول والاقف تفضل الناس تكره تفضل الناس تضره الناس دي بتمر المعاناه بسبب الناس عامه مر المعاناه بسبب أنتوا كمان ما ترعوش أعوذركم الفلاحين والأول أبو عنده حيث الأرض وعنده جابو ستين بجرب من لبنه من ومشي شويتين الناس اللي في البنبر مدن مقصورة ومقات عبنين المدن هو اللي في المدن بتعبنين كل حاجة بتقيرسل المدينة سلام عليكم هدفلو لو أنه بحس المدينة عليكم كلك هدفلو كل حاجة من الألف اللي يحسلو ها؟ لا مش كل جديد لا أنا مثلا عندك أبويا كان فلاح أبويا كان فلاح كان فلاح شاطر أولا ذلك أنا بقول للناس يتفلاحين وعلوم يحواننا طلعوا طلعوا يعني كل واحد طلعوا ولد ولدي في الأولاد وكان عنده أولاد كثير فلاح الفلاح مرتاح أنا أستاذ جماعة أخويا الفلاح مرتاح عني رغم في الأرض زي مرتاح أبويا كان يعمل، كان يجرع خارج مثلاً فدان رزو، فدان طماط، فدان بوكنه، فدان درو برسين، وكان يقوم جاي عن فدان الدرو البرسين، يقوم بها إحبارتين ثلاثة ومزارع خطفة سوفيدية، شوية لبية، شوية, شوية بمية، شوية خص، شوية كروم، شوية جرجيرة، شوية جزة، شوية جزة يجيب كل يوم جاي من غير محمد من الغيط محمس والله العظيم كنا ناكل ونبيع من الحاجات دي سمعين البهاين كانت لو بيما نشفت كان يقوم بيع وقيم بيما تانية فيها لبن كان يشطي بيما نسف في البيت كل يوم لبن نشرب لبن وناكل اشطاء وسمنا بلدي ونبيع من اللبن برضى من المدين ثلاثة الدوار نبيع من اللبن فلاح الخير يعني كانت قليل لما يطلع المحفظة أنا بطلع المحفظة في الشهر تسعة في تسعة جهود <تصفيق> <تصفيق> يا إذا دعيت كل تيئة المحفظة طلع فما السيادة وكل تيئة المحفظة طلع ما كل ناسي كانت وبعنين في الفلاحين كمان خفص فائد خضر فائد خويت بتاع الجعيم من الغدل قربوا للحوان فصاك او في الضواء مر ويس والفراخ تبيض لقد تطلع عصاد تحكي ده ألاقي بيض بيض بيض بيض أقول رزق, رزق ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيض كتير في أسطنة تحت الفراخ الفراخ بلدي تجد تكلف الفراخ لها طعب ومتتعرف من اللي بيجي من الجير واللي بيتفضى من الأجل الفلاحين بصراحة بركة يا أخوة الله وإذي كاني بيقول للناس أنت ما تفرح مننا كفن دي والفند راح والفند جه والفند ما يسوف يجبه تلات عمي فالله مبسوط ومرتاح ومرتاح ومرتاح جدا مرتاح جدا وبيبني وبيجوزوا أولادهم بسرعة وبيجهز لهم بسرعة وهو مرتاح انما الناس الموظفين تعملين جدا بالرواتب دي اخبارنا الله الرواتب دي, دي ضعيفة جدا غاية في البعض أنا بقول لكم في ضعوتكم ابتناولوا لحسنة كنت برضو سمعت من الناس وكبار الفلطان إن هم يقولوا إحنا كيفين لمصر يجي لها يوم لأيام ما كيش حد يفلح الأرض كل واحد نهاردة بيطلع أولاده ويعمل أولاده ويزهدين في الفلاحة وهيدي يوم من لايش فلاحية ومن لايش حد يفلح الأرض وانترى بيستورد بأنود يزرعون مبارك ده تبع خيب كمير بيتبقى يعني انا ما الناس الاول من نفسها كده يطلع ولدين ثلاثه بيتعلموا يطلع ولدين فلاحين يطلعوا من بيت الاول من نعومه اصفاريه يتفلعي فلحوا الفلاح وبجاي له ولدي اتوظف وبقى مبسوط ولا حاجه بس مميز الواد الفلاح اللي طول عمره زكراه معاه في الارض بنص فدان ولا الفدان دي كانت ارض مورث كل. ومورث الكل انما عشان طلعوا كلهم متعلمين مين اللي يفلك في بعد كده لو كله طلعوا متعلمين مين اللي يفلك في بعد كده هم قايلين الله يجرينا في الاسواق رز وقمح وذره وخاص وقرجير وطماطم وخيار وفاكهه كل ده الفلاح كل السوق اللي انت شايفه ده الفلاح البناطيل دي البناطيل دي البناطيل دي هتعمل ايه ده مفيش حد بيكوت ولا فينزل السوق يشتري لكل حاجة من الألف للهيئة كله الفلاحة حتى سوبر باركت الفلاحة الزبادي، اللبن، الفلاحة الفلاح هو اللي في السوق، الفلاح هو اللي في سوبر باركت الفلاح هو, الفلاح هو كل مكان فلازم نطلع من أولادنا فلاحين لازم نحس في دعوتنا على أن كل واحد يطلع لولد إن كان عنده ثلاثة أربعة يطلع ولد ولدين فلاحين والباقي يعلمهم عشان الأرض تفضل يشتغل وتفضل تنتي وتفضل الناس تمشي والفلاحة أن غير نعم إيه؟ ما تستلم الأرض؟ أخوتي بقى يا سينة خوتي أنت عارف فيه في مصر. فيه في مصر أكتر من مليون فدان في سينة في الغردان أسوار قد من عشرة جنوب سينة بعد تف... الأن سنتين ها؟ بعد سنتين قد من جنوب سينة أقول لك أنا أقول في سينة في الغرداء في قصوان في الصعيم من أول بيت كده لغير السويس أراضي جاهزة للزراع والمي على وشه جاهزة للزراع والصعيبة والإخوان المسلمين قالوا للدولة الدونة الفدام بخمسة وثلاثين ألف جديد هنزرع الدولة ماداك لهمش منها ولا ادتل لو انت الكل فلق عايز 5 فددين او 10 كل ما عنده ان يدوني مش ارتفع 5 فددين او 10 فددين 5 او 10 ياخد له 5 او 10 ودفع 35 او 10 فددان 35 او 30 الف, دين الف, دين. الف هتبني منهم مدارس هتبني منهم مستشفيات هتزاود منهم روادق مع, مع بيت الدخل وماردد انتاج واللي بيجي من قناة السويس ومخناة السويس وغيرة هتزاود منهم الدخل والأرض اللي هتزارع دي هدفت الأسواب بدل ما بينزل مثلاً ألف أفص السوق هينزل عشر تلف أفص أفص السوق الكيلو الطماطل بدل ماهبه ب4 جنيه هتلاقي ب50 إرس كيلو البطاطاس هتلاقي ب50 إرس بدل ماهبه ب4 جنيه هتوفر منلي شوية وتوفر منلي شوية وتوفر منلي شوية هتوفر معكم بشي عايز تجاوز عيلا عايز تجاوز عيلا هتفصلك مرضوش الدول انت عارف الإخوان قالوا لهم ايه قالوا للدولة اي واني مش اخوان والله انا بقالي 25 سنة انا خدت مع الاخوان واني طوال انا بقالي 25 سنة مانيش اخوان معظم جهودي جمعيش طرعو ومعنديش عصبية جمعيش الكلام زي الكلام ابن القيم اللي لو لكم دي انت عارف الاخوان قالوا لهم ايه قالوا لهم احنا هنلف في مصر كلنا ونشوف الغالي الزحال السحة ايه والغالية ايه وهنزرع عشان نرخص اسعار المسلمين قالوا لهم مفيش برده لا هم اللي باعوها ولا هم اللي زرعوها هو فين حلهم خلاص ايه ايه زراعتها هيحذفوا في الاسواق الخير هيكتر الخير هيكتر. هترخص جدا جدا والموظف هيوفر كتير اللي يوفروا شهر على شهر عيد جوز عيله يسعدها عايز جوز عيله يساعده اي تشتري شقه العيله يشتريها فمنهم ما عموش بيبني شقق لو كثروا بناء المساكن زي زمان الشقق تاخذ حتى في البيوت هيسأل نعم ها؟ في طب في طب هو بس اللي الخوف كله الحسط مبارد قبل ما ينقل السبا من عمر سليمان للجيش هو اللي اختار المجلس الأعلى حسط والخوف للمجلس الأعلى الشيطان يقوله ايه ده هو اللي جاب ده هو اللي اختار ما يصحش نزعجه ويجمله عصابة المسجداء العفضاني الشهر ما اتخل بقى من مداخل الشيطاني لو ان اللي المجلس اعلى يا اخوات المصلحة. امحب نفسه لله. وتجرد لله. واخلص لله. واغثر الله ودينة واخرة. على حسن وعلى جيره. من حسابة النصوص دي كلها. هتيجي تبص تلاقي كل حاجة هتنصدح. وكل حاجة هتسير على ما يوان. انجام بقى وعكعك وهتطول وانمرر. ومش هيرده حاجة تذكر. هو وبك. إن هم والنائب العام والقضاء المجلس الأعلى جامل على حساب ديني وآخرته والنائب العام والقضاء جاملوا هيفقعون على بيعملوا حاجة وهيقوه وإنين بقى اللي خد خد بقى نبدأ صفحة جديدة ويجاملوا بقى وضاعوا دينه ووضاعوا وآخرته وروحوا جهنم وهنشوفوا بقولوا الدكتور بدل هتشوفوهم لو جابلو عروض دول وبتاع الخبصات لاوم تحت اقدامهم في الدرك الاسمر من الله والله العظيم لو قال الفلوس نهد المظانيب وعصبت الضفط دي كلها قد وعزم عزمي اكتر من 6 اكتر من 200 فدان مباني في مدينه نصر سرقه عزم اللي كان في راس الجمهوريه حرامي كبير من عصابه الرصوف ده كان مسيف من عصابه الرصوف دي أكثر من مئتين فدان مباني في مدينة الاصفة بتحضر بطوء مصر أكثر من مئتين فدان مباني سرقهم وغيرهم وغيرهم دول بقى لو, لو, لو ما جملوش اتقوا الله النئب العام والقضاء المجلس الأعلى لقوة المسلحين لو ما جملوش واتقوا الله وآثروا ربهم ودينهم وآخرتهم وأقاموا العدل والحق فيهم مصر سيختلف صرت ترتدي لما الولد انعرف كان بيقول لما الولد في التحرير قال احنا عندنا استعباد نجوع سنه بس الحريه يجوع ايه يا ابني انت لو مظلمك قال لو, لو, لو ردت لكل مصر مظالمهم كل واحد ياخد له حق وممكن يجيله عربي كل فرد يجله حق او ممكن يجيله أو كل فرد ما عندهو سبيت مثل شقق وعربيه لو ردوا بس المظارب بعضهم قال كده لو رجعنا اللي إنا خدناه كل فرد مصري يجلوا شقق ويجلوا عربيه وبعضهم كان قال بيت ورجع في بيت دي قال لا ما سنتاش كوي رجع قال وعربيه لكل فرد في لكل فرد في مصر. احنا ما نقولهمش يا من احنا عايزين لكل واحد شقق والكل واحد عربي محش عايزين عربية عايزين بس كتروا من مساكن في المحافظات وفي المدن وفي الكرة عشان الشباب الفئيين اندي بوش دايش هكا بيتابوت ولا ولا معافلوا فيه في وعايز الزوج وعايز عيش يا الجيل ظلم الجيل تعب مر التعب والله الجيل تعبان مر التعب أبثت في المساكن ووظيفة ووظيفة راتب ومساكن وهي مش على الأدب أو الواحد لما أبدي حياته مفيش عيال لسه ولسه مثلا ما يجيله عيل بعد سنتين بيقضى العيل ده سنين يا دول اللي بيعوزه بزازة ولا بسكوتاية ولا بتاع حاجات خفيفه ومصارفه لو خمسه من جنيه في السهر عيب وانويه لو ألف يبقى حسن واقتصاد مصري يحتمل ألف أن يأخذ أول كادر ألف اقتصاد مصر يحتمل اللي بياخد تلف ياخد تلفين واللي بياخد ثم ياخد تلف اقتصاد مصر يحتمل أب آل. الناس كلها والله العظيم لو ردت المظالم اللي هتمنى الصف وهتعيش برغب وفرخاء لو ردت المظالم هتعيش برغب وفرخاء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في ات و بيتحملوا كل المسؤوليه على اساس طبعا مسكر المتصلات بالجهات اللي هي بتدي توصيه او شزايكاتها بقى لكن لك. انا بقى بالنسبه اذا انت تشوفي لازم تدوروا على قراراته بقول حضرتك ان حضرتك عليك مسؤوليه كبيره وان انت مثلا تتصل طرقه بالمسؤولات دي خاصه ممكن ان في مثلا قرارات الصلاه اا بتطلبوا من بقى يعني معنى اصلا والله بالله كل الحضارات بنخوفهم بالله والله العظيم والله العظيم قلت له بالشد كله ويكلموا معايا لبعه في الساعة وأمن إنهم يكلمون والله كربنا موفق من التوفيق عمري ما غلط بقى العالم يستعجب أنه عنده أجهزة جميع سناعة أمريكا لا يمكن أن تسمعك من هذا الوقت العالم يرد عبارة عن قرية صغيرة عنده أجهزة كله يسمع كله أمريكا لا يمكن أن تسمعني هذا لو صلت, صلت الجهاز يسمعني السلطات يسمعوننا ما زالوا بيسمعونا عن مناصب المجلس الاعلى للقومي اللي, اللي عنده بيسمع في عنده اكيد بنسمع وبيسمع الناس دلوقتي الناس وممكن يكون الحاجات اللي من دي اللي اسمها مننا دلوقتي يبلغها على حفطه كذا كذا وانا عايز وعلى, وعلى صفه الشريف كذا وعلى على ده فيها حقه في الكلام ده في يعني ما نتفكر سنحن أن أنا ما بقولش والله قلت كتير جداً كتير جداً وهم بيعترفوا أن أنا قلت وما قصرت وأديت واجب إنما إنك لا تهدي من أحبابته ولكن الله يهدي من إيشان والله أديت واجب مع حسن وحسن كلمني وكلمته ادعيته وجمال ادعيته وأولاد يوسف والد دهيته. وي حفيد يوسف وادي بقى يختم ابو ويختم جده عتاني بيضربوني بالاجهزه بيضربوني بالاجهزه اللي حطهم صحايق بالاجهزه اجهزه الصلاح عليه لحمه ترمي لك حب اجهزه الصلاح عليه ترفع ضغطك عاد تجيب كنت تحكي لها تجيبك أعطيكم بقى إسترى الناس بطلقوا بطلقوا, بطلقوا على عوراتهم بالأجهزة هيحيط الأجهزة دي المكتحدة كنت عادة كنت ليه ممكن؟ الناس ما تصدقها الناس ما تصدقها فيه ناس في جيح عارفة دي. ممكن تقول لي وناس في الجامعة من اللي رأوا أمريكا وغيرها عارفة برضو الأجهزة أجهزة تجيب البلد كلها أجهزة تجيب البلد كلها ولذلك أنا دعوت المجلس الأعلى للقوات المسلحة قلتولهم أول واجب عليكم تعملوا يسحبوا الأجهزة من جيد الظلط وجعلوها في قادي أمينة تبقى مثلاً في الجيح تبقى مثلاً بقى على الزراعة يشوف الزراعة المتقدمة في أي بلد ويعملوا إيه؟ ونأخذ منهم بنشوف السعودين والسعودين بتشونا والله السعودين بقوا يكلموني والأماراتية بقوا من عندهم والكويتين بقوا الاجهزة ما عندوه. واكتبينه بيحبينه, بيحبينه بيحب يسمع قرائي. اجهزة العالم كله مهارده بيتطلع لكله. العالم عباره على القرية صغيرة بالاجهزة كله بيجيب كله. كله ممكن يسمع كله. ده من جهاز يتلقموا الجهاز يجيبه. ولذلك اي خطبة هتلاقيه هتلاقيه وصله. فضل.